Yeah وَيَا مَنْ إِلَى ذِكْرِ إِحْسَانِهِ يَفْزَعُ الْمُضْطَرُّونَ رَبُّ يَا أَحْمَد يا انس كل مستوحش غريب ويا فرج كل مكروب كئيب ويا زون سَوَّمْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا وَأَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ فِي نِعْمَتِكَ سَهْمَا وَعَنَا alhamdulillah no, no, no. Allahumma tummat اَهْلُهُ رَبّ اَمِنّي ما يَنقْبُلُ مِنّ وَمِن كَمَا يَقْوِك رَبّ اَرْحَمْنِي وَ اني نفسي والعفو في يوم الوعيد ادتنا في يوم حي قديم موجود باق غني ماجد اللهم لنا يدون بررؤ فلमिलाب عدن اله واحدون بررؤ فلमिलाب بكل ان العزب نا ما ولل ورم مد المعيذ الامتنان ربنا والعفو في يوم الواعيد ديننا ني ربنا والعفو في يوم الوعيد انت القديم في الازل انت اللطيف لم تزل عنا اذن ما قد نزل من فاديح القطب الشديد عنا اذن ما قد نزل من فاديح القطب الشديد في كل آن العزبنا ذل الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعي ذل في يوم الوعي قال صل يا سلام من صلاة مع سلام يوم الجزاء نحنا سلام ممن نخاف يا مجيد يوم الجزاء سلام <تصفيق> ممن